وقال نتوة في المدينة امرأة العظيم تراضي فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إننا لم راها في ظلال مبين فلما تمعت بمسرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهم وأعددت لهم متكأا وآتت كل واحدة منهم ستينه وطالت وطالت اخرج عنهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيدناه لنا وقلنا وقل ما حشل هذا بشغل إن هذا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي دمتم من فيه ولقد قد روات ولا قد روات عن نفسه ولئن لم يفعل ما لا يفجنن ولا يكون من الصابرين قال رب اتجر أحب إليه ما يدعينني إليه وإذا تصرف عني كيدهن أصب من Just after the many thoughts in his statements were theseื่est truth Then Desist legal After they found the families Theseantsbaj'd そう Their life وقال احدهما اني ارى ان احمر قمر و وقال الاخر اني ارى ان احمر في بغداد تقومون و يقولون ربنا نسالك لتؤذن لنا راكنا المشكين أيكم أعمرتُ لقائِم ما لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون وتبعت ملة آباء ضالين حقا عقول ما كان لنا أن نشرك بالله شر لَنَكَمِلَنَّ تَطْهِيرَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَحْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَثَرَنَا النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا قَاصِبًا إِذَا أَرْبَابٌ يَتَكَلَّمُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ قِيُّنَ أَنَّهُ الْحَيِّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً مَنذُمَهُمْ أَن تُمْ وَأَبَاهُمْ نَهْمَ ذَلَّهُ بِهَا مُتَّقًا إلا إلا أمر أن لا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر من لا يعلمون يا ما ربه وَأَنَّ مَن آقَرَ فَيسْلَمَ فَكَتْبُوا وَلْيُرْوَ مِنْ وَاقِي أَمَّ الْأَمْرُ الَّتِي كُنْتَ تَسْأَلُ وَقَالَ لِلَّذِي وَمَّ لَأَنَّهُ نَهَانِي مِنْهُ مَكْرِ إِنْ الشَّيْطَانُ فَأَعُذَكَ الشَّيْطَانُ وقوم به فلبث في الجرير دفعا في وقال المرء اني ارا تبع عقبات انتماء يطول لتبع رجا وتبعت قلتي اسكن واقواما بتاكين يا اله هل لك ابتين في رؤيا إن كنتم رؤيا تحكمون قالوا نظات أشلام وما نحن بتكوير الأشلام عالين وقال الذي نجا منهما بعد إن أَنَا Yusuf, أيها الصدق, أبتنا في سبع بطرات بما يفتنهن سبع العجاة وتبعث بلاك وتبعث بلاك قفر وقفر يا بشاك لعلي إن عليهم يعمون قالت رعون تبعه نداء فما حقت فدوه فيه إلا قررا إلا قررا إن تقول ثم بعد ذلك تبع مَا قَدَّمْتُمُ لَنَا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُلُونَ أَمْ يَأْتِينَا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَذَابٌ فِيهِ وَقِيعٌ إِنَّ تُوقِيعَهُ يَحْسٌنُ وَقَالَ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَالُوا فِي اعْتِبَاهُمْ كَفَّ الْبَاءُ وَكَمَا الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ رَأَيْتِ كَيْفَ يُلْقِيْنَ قَالَ مَا أَطْغَىٰ بِذِكْرَاهُنَّ يُوثَفَعُنَّ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت العزيز الآن حق حق الحق أنا راودته عن مفته وإنه إلا وإنه لمن الصالحين ذلك أن يعلم أني لم أظنه بالغلب وأنت وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَلَّا الْغَاوِي إِنَّمَا أُبْدِي نَفْسِي إِنَّنِي نَفْسًا آمَنَتْ مَا إِلَّا مَا رَحِمَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ قال الملك ابتني به أستخلصه لنفسي فلما, فلما كلمته قال إنك اليوم ندينا مكين تميم قال اجعلني على هزائل الحظ إني حفيق عليم وَإِذَا ذَٰلِكَ مَسْكَنُ فَفِي النَّارِ تَبَوَّأُ مِنْهَا حَتَّىٰ إِذَا شَاءَ بِرَحْمَتِنَا مَن يَشَاءُ وَلَا يُؤَخِّرُ أَجَلَ الْمُجْرِمِينَ وَلَا أَجَلَّ لِآخِرَتِهِمْ آمَنُوا يقول وجاءت قوتو وثيوث ففذقوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم لهم فعرفاتوا قال He said to me, I am a son of your father so you don't see me in the sky and I am good from you لا رفاعول ولن وقال ان لا نجعلوا ضائعه في حال دمعكم لعلكم يعرفونها ان قلوبنا اهن الى فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَرَمُ يَعْمِلُنَا الْكَلْبُ فَأَوْفِيْنَا عَنَهَا فَأَوْفِيْنَا عَنَهَا أَبَانَ الْكَلْبُ وَإِنَّهُ لَكُلٌّ قَالَ هَلْ آمَنَ إلا كما أمنتكم على أهيه منه قبل فالله غير حافظ وهو أرحم الراحمين ولهم ما متاعهم وجدوا بواعتهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بقاعد لا عدمنا ونمير ونحفظ أقارنا ونداك كل بعيد ذلك كيل يصير. He said, I will not send من الله you until I am a member of Allah. He said, I will not send him with him, وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما امي عنكم من الله من شيء الحكم الا لله على الفتى كلت عليه فلتركل تركل ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من أواهم شئ إلا, إلا حاجة في وإنه لذو علم لما علمناه ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه نقاف قال اني انا أقولك فلا تبكر بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهادهم جعل, جعل الثقاية في رحم أهيه ثم أذن مؤذن أَمَّنْ أَظْلَمُ مِنَ الَّذِي يَدْعُو مُؤَذِّنٌ أَلَّا تَهْمِلُوا إِنَّكُمْ مُسَارِقُونَ وَلَا أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْسُدُونَ وَلَا تَفْسُدُوا فِعْلُ الْكِرْمِ وَمَنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وقال الله لقد علنتم ما جئنا به وما كنا كافرين فما جزاء قومكم كنتم كاذبين وقال جزاء قوم اذا في رحم فهو جزاء فذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استطر جهاده وعاء أخيه فذلك في زمان ما باتاً ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء و... نرفع درجات من من نشاء وفوق كل ذي علم علي قالوا إن يسرق قال أنتم شهون ما كانوا والله أعلم إلى تصفون قالوا يا أيها العبيد إن لكم أبا شقي كبير تؤذ أحدنا تؤذ أحدنا نكاله إننا قال معاذ الله ان ناخذ الامه وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما ابتلاه منه خلقوا وَلَكِن كَثِيرٌ أَلَمْ يَسِيرُوا أَنَّ يوسف فلن أبرح الْأَرْضِ قَدْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ يَعْقِلُونَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ نَعْمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَلَكَ فَقَامَ شَجَدًا إِلَّا مَا عَلَيْنَا مِنْهُ إِلَّا بِمَا عَلَيْنَا وَمَا فِينَا الْغَيْبَ حَافِظِينَ وَالْقَرِيَةَ الَّتِي بُنِيَتْ فِي سَامُرٍ وَالَّتِي نَقْبَلْنَا بِهَا إِنَّا صَادِقُونَ وَلَٰكِنْ سَوَّلَنَا لَكُمْ أَن بُنِيَتْ هَٰذِهِ عَلَىٰ جَمِيلٍ عَسَى اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ فهو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عنه من الحزن فهو كظيم قالوا كالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضاً أو تكون من الثالثين قال إنما أشكوا بكي وحبني إلى الله وأعلم, من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأحيه ولا ليأتوا, ولا ليأتوا من روح إلا إنه لا ليأت من روح إلا, إلا, إلا القوم الكافرون فَلَمَّا مَا ضَلَّوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجْهَكَ ضَائِعِينَ تَجَافَى فَاَوْفِنَا مَا نَسِلَ وَتَقَدَّرْنَا إِلهَ اللَّهَ إِنَّ الله يجرم تصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأحيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتفي ويخبر فإن, فإن الله لا يضيع أجر المحتمين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطرين قال لا تثنيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطويقي هذا فالقوه على وجه ابي يافد صيرا واتوني باهلكم اجمعين وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْءُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُنِي قَالُوا إِنَّكَ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه صرت التبصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبها إنا كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبوين وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وقره له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل يا يده القبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي وَقَدْ أَخَذَ نَبِيٌّ أَخْرَجَ مِنْ نَجْيِهِمْ جَاءَ بِهِمْ مِنَ الْغَدْوِ بَعْدَ أَن نَذَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّهُ فَطِنَ لِمَا شَاءَ إِنَّ هو العلم الحكيم رب قد آت الكريم من الملك وعلم من الأحاديث فَقُلِ السماوات وَالْأَرْضُ أَنَا إِلَٰهٌ في الدنيا وَالْآخِرَةِ فَمَن مسلما كرفني مُّسْلِمًا تَوَفَّنِي ذلك من الغيب مِنْ أَنبَاءِ وما كنت لذنب إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر ولو حرخت المؤمنين وما تسألهم عليه إن هو And the words of the Lord are in the heavens and the earth are in the heavens and they are in the midst of it And what Then Point them at the valley must trample their children And hear speaks of a song for God On my page afraid of Him, It keeps وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ النُّورِ لِيَلْهِمْ مِنْ أَحْلِ قُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَوْنُظُرُوا كَيْسَ كَانَ عَاحِلَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اَسْتَقَوْا أَفَلَا تَحْكِرُونَ حتى إذا استيقى ثروت وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نرد بثنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لكل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهده ورحمة لقوم يؤمن